أول حاجة مع بعض ممكن نرسم الصليب باسم الآب والاب والروح القدس والروح سؤال فكر فيه وجاوبوا مع بعض آه سؤال أنت حلو ولا وحش نفتح صار مع بعض بجد كده مناقشة فكر موضوع بصراحة. انت حلو ولا وحش? نبتدي نبتدي مع بعض? هاي كريم. وحش. ها? انت حلو ها? انت بتضحك ليه? سواء ان بتضحك ليه هو شايف نفسه حلو و عن نفسه. انت بتتكلم ليه? شو تعمل? ورأيك? ها? انت حلو من برة ووحش من جوه. جميل الرأي ده. ها? انت حلو ولا وحش بين البنين شويه حلو و وشويه وحش يعني شويه في مواقف حلوه ها مين ثاني يقدر تكلم اي هادي انت حلو ولا وحش انت حلو لحش. وحش سؤال وحش انا قلت حلو و قلت وحش خلاص شويه شويه ماشي ها فادي انت حلو ولا وحش مش هقول فادي ناجي انت حلو الوحش انا بختار عيين عشوائية مينا وحش براون على حسب الموقف يعني اوادي بحلو اوادي وحش طيب انا عايز اقولك حاجة بص كده انت حلو الوحش اقرا كده الكلمة دي معي ونفهمها مع بعض أنا أراها ونركز مع بعض على قد ما تكون شايف نفسك صح على قد ما تكون نفسيتك سوية صح ازاي سوية يعني ما عندكش مشكلة نفسية ما كنتش تعبان نفسية يعني ايه يعني ايه الكلام المكتوب ده يعني إيه على قد ما تكون شايف نفسك تكون نفسك سوية حد يعرف حد يعرف يقول يعني على قد ما تكون مش حاسس بالنقص تكون شايف نفسك حم و شايف نفسك سوية. نفسك سوية يعني ما عندكش عقدة ما عندكش حاجة. السؤال اللي احنا قلنا عليه انت حلو ولا وحش من وجهة نظري من وجهة نظري انت مش حلو ولا وحش. ازاي? حد يعرف يقول لي ليه انت مش حلو, انت ولا, حلو ولا وحش? انت ولا حل ولا وحش. اما ليه? اه? انا بسألك انت كشخصية. وانا برضه بقول ان انت مش حلو ولا وحش. موضوع محاير قوي. يعني ايه? طب نمشي حتة تانية هناك ونفهم. كده شوف الكلمه اللي قالها الامام طول زي بس الامام ادني سالك ايه اعرف نفسك تعرف ركز اعرف نفسك تعرف الله طب معناها ايه الجمله دي فدي. يعني ايه فادي يعني ايه اعرف نفسك تعرف الله يا ربنا لا هي لما الدنس كان ليه هدف لك اعرف نفسك اعرف ربنا عايز منك ايه وانت هتعرف الطريق لربنا او هتعرف الله احنا مشكلتنا في الدنيا ان احنا مش عارفين احنا عايزين ايه احنا هنا وهنا في الشارع شوية وفي الكنيسة شوية يعني ممكن نوقف واحد واحد ونقول ايه الوحش طيب فكر كده بعقلك انت مش ما بتتكاسفش من الوحش اللي بتعمله ما بتتكاسفش اقول لك ليه عشان ده اللي بيعملوه في العالم لا انا بيعمل كده انا ماشي زي ما العالم بيعمل انا ماشي زيهم هم بيعملوا انا اعمل يبقى انا كده ايه معقد انا مش مظبوط نفسيتي مش توي عايز احكي لكم قصه ركز في القصة لأن القصة دي ربنا حكاها واحنا كتير بنقولها بس تفر معنا قوي القصة بتقول لك إن إن كان في ابن كان في ابن الابن ده دا كيف مرة تزمر على ابوه وقال له أنا عايز أسيبك وأمشي هو قال له تب انا حجمك من حاجة قال له لا بس انا عايز اسيب الكاروش انا عايز الفلوس وعايز كل حاجة تخصني مش عايز عارفك انا عايز اسيب الكاروش ماليش علاقة بيك. الاب قال له اوكي ماشي. له الفلوس. له كل حاجة واعايزها. والابن ده ماشي. بس في حتة تركزت في قصة جميلة قوي. ان في قصة ان لما ربنا حكى قصة. قال لك. ان الاب كان بيقف مستني ابنه على طول ان الاب ده دا كان دايما واقف مستني ابنه والابن عايش عمال يصرف في فلوسه عايش بدماغه عايز بيعمل كل حاجة هو عايزها عايش حياته براحته خالص كل حاجة هو عايزها بيعملها ويصرف في فلوس يصرف فلوس لغايه لما فلوسه كلها خلصت قال لك اشتغل مالقاش شغل اشتغل اشتغل في, في المكان بتاع الخنازير كان بياكل من اكل الخنازير لغاية لما زهق وقال لك انا لغاية امتى هفضل مزلول كده انا هقوم ارجع اكتر حاجة جميلة في القصة بتقول لك ان الاب كان واقف يستني ابنه الاب كان واقف مستني ابنه طيب لو انا حطيت نفسي مكانهم مكان الاب ده مكان الناس اللي شايفين الاب واقف انت بتعمل ايه ابنك ابنك واقف مستني لأيه مستني لأيه مستني واحد بيسرق واحد سرقك هو كان يقولهم اه انا مستني طيب واحد باعك سارق ومشي وباعك اه مستني طيب واحد خذ كل الفلوس ومشي كان هم الفلوس مش هم وأنت مستني تب واحد مشي كان عمل يشتى وعمل يسرق وعمل ي... ممكن يكون قاتل وممكن يكون زاني وممكن أك العمل كله حدا وحشة مستني أه مستني طيب مستني لي مستني لي ماسك بتسأل تقول له أنت مستني لي كمستني ابنه أقول لهم أنا مستني ابني ابني اللي تعب مستني ابني اللي تزل كتير قوي وتعب مستني, مستني ابني اللي اتمر في الدنيا وتعب واول ما شاف ابنه جاي من بعيد جيري جيري يعني ماستناش الابني لما يجيله لا ده هو اللي يجير على ابنه جير عليه وحضر ابنه في الانجيل كده يقولك القصة يقولك ان ايه قعد يبوص بعض لدرجة معمل بيقعدوا في ابنه يبوس فيه ووقع شوف تخالي الحضن ده جميل وحلو حضن بعض جامد بشدة وحضنه راح وقعوا مع بعض وفضلوا يبوسوا في بعض وقاموا قال له ده ابني هدول احسن حاجة قصه دي لما ربنا حكاها حكاها عشان يقول لك ان هو بيبقى في في المشهد ده كل يوم وكل ساعة انا كتير بداي يوم انا كتير بزعله انا كتير بحزنه انا كتير بكدب وبشتم وبسرع وبفكر افكار مش حروة واقول مش واخد باله بس خد بالك واخد باله وهو عمل زي الاب كده هو عمل زي الاب اللي في الكصة كده قاعد زعلان مستني ابنه بس احنا مش بنكمل الكصة مش بنلتعمه الكصة دي ليها حاجة واحدة الاب ده لو مش بيحب ابنه ما كانش يوقف استنائك ربنا لو ما كانش بيحبك ما كانش اعطاك فرصة والتانية والتالتة والربعة ولسه اعطيك فرصة لغاية دلوقتي ربنا لو كان مش بيحبك كان مع اول غلطاً لو قاعد فيها كان قالك بس كفية كده بتعلم يبقى انت حلو ولا وحش انت مش حلو ولا وحش لان انت محبوب انت محبوب عند ربنا سواء كنت حلو او كنت وحش الابن الضال كان محبوب عند ابوه حلو او وحش بيحبه ابنك اللي سرق بيحبه برضه طب ابنك اللي قتل برضه بحبه يبقى انت حلو ولا وحش انا محبوب ولا حلو ولا وحش انا محبوب ده اللي احنا عايزين نوصل له ده اللي عايزين نحس بيه ونوصله طيب نمشي مع بعض كده مشينا اعرف نفسك صح تعرف ربنا صح اول نقطه احنا اتفقنا عليها انت محبوب اوعى في مره يجي في دماغك ان انت ربنا مش بحبك اقع في المرة تفكر ولو سمي ان ربنا مش بحبك لا انت محبوب حتى اللي قاعد على كرسي متحرك وحتى لم عندوش قدين ورجلين محبوب محبوب جدا عند ربنا انت محبوب ربنا بيبصلك بحب انت لو قربت من ربنا هتحس بيه قوي يعني كتير بسأل نفسي يعني أنا كتير بسأل نفسي مثلا لو قاريت قصة في بستان رهبان ولا قاريت قصة رهبان في الأديرة بتخيل طب ازاي الناس دي ثابت العالم ثابت الدنيا ثابت كل حاجة واحد زي قام بتقولي كان أغنى أغنياء بسهول أساب كل ده وراح أعرف في الصحراء الوحيد طب ازاي ازاي قدر يعمل كده طب كان بيقض بيعمل يعمل ايه بخاني قاعد في الصحراء بيعمل ايه كانش بيشوف وش انسان يعني كانش بيشوف حدا بكاش بيكلم حدا طب يعمل ايه الوقت ده اقول لك كان بيعمل ايه كان حاسس ان هو محبوب قوي حاسس بحب ربنا قوي لدرجة ان هو انا مش عايز حاجة انا عايز الدنيا بس انا عايز ربنا مش عايز حاجة تانية بداني خلاص ولا عايز فلوس ولا عايز حاجه انا عايز اذهب مع ربنا ساب كل حاجه وساب الدنيا وبعاد جت النتيجه ايه بقى ان انطونيوس اطب كل روح بابا الشهداء والقديسين وكل الناس وناس عايشين معانا لغايه دلوقتي ايه اللي في حياتهم ربنا ربنا بيوصلك بحب انت محبوب في إنجيل يوحنا الآية اللي يتقول هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه فيش حد هيحبك نفس الحب ده مهما تكلمنا ومهما عيدنا احنا بتع كلام مهما تكلمنا وعيدنا بس توصل لحد الموت إن أنا موت عشان خطرك لا يا عم من إيش لا ربنا مات عشان خطر مت عشان بيحبك. في حب اكتر من كده. مفيش. احكي لكم قصة حلوة. مش موجودة في في الانجيل بس موجودة في التقليد الكنسي. لو خدناها وربطناها تربط معنا. قصة استشهاد بطرس بطرس الرسول. اللي انقل ربنا. بطرس الرسول لما. كان داخل يستشهد لما دخل يموته يستشهد فقالوا على اسلوبه هو دخل الخوف شويه دخل الخوف خاف طب اتسلك خاف فبالليل في رؤيه راح جاء له ربنا وذهنه ربنا بالليل في الرؤيه وقال له انت مش هتموت عشان خاطري فالشك كده مسمعش كويس فبص لقى ربنا يواخد صليب وماشي فبوترس انزعك جوي فبيقول له انت بتعمل يا رب انت راح فين فراح ربنا قال له السن ده مردتش تموت عشان خطري انا جيت عشان عش اموت عشان خطرك فمكتوب فوق قصة في التقليد في التقليد مكتوب يقول لك ان بوترس قامت نفط قال له لا يا رب ان اموت انا انت موت عشان خطري مرة أنا بقى اللي هموت المرة دي وتاني من الصبح راح قال لهم أنا هتسلب ومش هتسلب على الصليب عدل كمان لأ أنا هتسلب ونكس الرأس سلب رأسي تحت ورجلية فوق إيه كمية الحب دي يعني كان ممكن بدرس يضعف هو ضعف كان ممكن ينكر ربنا هو أنكره فعلا في مرة كان ممكن تاني مرة ينكره ربنا ما سابوهوش ظهره وكان واخد الصليب رايح يموت تاني عشان خطره يبقى مفيش حد هيضحي بحياته عشان خطرهوك اللي ضحى بحياته هو واحد ربنا عشان خطرهوك ماشي؟ الآية التانية لك وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعض. ربنا بيقول لنا أحبوا بعض نحن دلوقتي عايشين في الدنيا أي واحد بيشوف الثاني ممكن يأكله فرق تلفزيون على الحروب والمجاعات والناس اللي بتموت بعض للدرجات دي الدنيا سهلة خالص احنا وصلنا للدرجة دي حتى احنا هنا ممكن بينا وبين بعض نموت بعض بالكلام مش اقول حاجة تانية مش في الحقيقة بس بالكلام اسهل حاجة عندي ان انا اجرح الوردان واقول له عادي ده ضحك بفرفش طب هو من جواه مبسوط انخضر هزار ماره مرتين طب بعد كده اسهل حاجة نجرح بعض مش بنطبق اول حاجة ان احنا نحب بعض زي ما ربنا بيحبنا. افتكر دايماً لو انت بتتظلم او لو انت حد بدايقك او حتى لو ما فيش حاجة خالص افتكر الحاجة واحدة بس ان انت محبوب قوي عند ربنا ان ربنا بيوصلك بحب حب شديد جدا اول نقطة انت محبوب تاني نقطة انت معروف يعني انت مش جاي صدفة يعني انت مش اتولدت كده وجاي صدفة كمالة عدد لا انت معروف الاسم على كف ناقشتك قصة الخروف الضال ربنا حكاها بس هي هو برضه قصده علينا احنا ساب ال99 وراح يجيب الخروف ال... الواحد الباقي اوعى تفتكر ان ما حدش حاسس بيك اه انا مش حاسس بيك ولا اصحابك حاسين بيك وممكن البيت ميبقاش حاسس بيك ممكن محدش يحس بيك غير واحد بس هو ربنا ربنا على طول شايفك وبيتقلم لألمك ده وهو موجود على الارض معانا كان في موقف بعيط فيه وبكى يسوع طيب عيط عيطه ما انت ليه عيط يعني مثلا مثلا لعازر لما مات طب عيطت ليه بتقول لربنا بكيت ليه يا رب طيب ما انت هتقومه يعني ربنا اعيط بكت طب عيطت ليه طب ما انت هتقومه يعني انت انت شويه كده وهتقومه طب ليه تعيط لا عشان هو حاسس باخواته كان حاسس باخواته البنات حاسس الامه وحاسس تعبه على طول يبانا حاسس بيك على طول بيتقلم لألمك، اوعف مرة تقول ان هو مش حاسس بيك الاية اللي هي بتقول ايه ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني ابن عمد افرزني عارف يعني ايه كلمة افرزني يعني اختارني كده نقاني كده طلعني كده بالاسم طلعني يعني انت كل واحد ليه رسالة انت كل واحد ليه هدف كل واحد مش جاي صدفة هو عاد قول ان انت جاي صدفة هو عاد قول انت مالكش لازمة اوعى تدور على الحب ببررة والحب اصلا موجود هنا استيصداني هتطلع بره هتبقى جعان جعان جعان حب تلف هنا وتلف هنا وتلف, هنا وتلف, هنا وتلف هنا. كل واحدة يديك حب شوية وبعدين ينشغل عنك تسيب وتشوف غيره ينشغل عنك تسيب وتشوف غيره لغاية لما توصل لوحدك خلاص طيب أنا مع مين وفيش حتى حاسب إي لا توصلش للإحساس لدي أول حاجة أنت محبوب تاني حاجة أنت معروف تانية حاجة والمهمة أوي أنت مختلف لأن مفيش زيك أوع تقول أنا زي صاحبي لا أنت مختلف أنت وانف زيك. كل واحد فينا مختلف كل واحد فينا مفيش زيه ده كل واحد ليه بصما مخصوصة كده شوف كم واحد عايش كده في العقارد كم واحد عايش على الأرض مافيش اثنين بصما واحدة شوف تدي أنا مختلف دا حاجة بسيطة مختلف يعني اتخيل المنظرة كم واحد عايش في كل هدائما مافيش اتنين بصما واحدة ما تلاقيش دا حاجة بسيطة أنت مختلف جدا لان انت محبوب جدا وانت معروف جدا عند ربنا فاشعير بيقولك لمجدي خلقته وجبلته وصنعته عشان خاطر لمجدي خلقته وصنعته وجبلته ربنا بيوصلك باعجاب على طول عارف انت لما تبصر راحت باعجاب كده دبني بسود بسود بي طيب. أنا دلوقتي بخلي ربنا يبقى فخور بي بسود بي فرحان بي تصرفاتي بمجد بها ربنا وخلي الناس تقول آه ده مسيح ابن ربنا أنا بعمل كده ولا بعمل عكس كده أنا بيكون هدفي كله دحك اللي قدامي حتى لو بعمل حاجة غلط ولأنا هدفي أعمل الصح حتى لو مفيش حد حاول بابا اسنسوس الرسول لما كان ماشي للبدعه اللي طلعت قالوا كل العالم ضدك يا اسنسوس قال لهم وانا ضد العالم انا ما عملش غلط انا ما ازعجش ابويا اه هضعف بس ضعفت هقول شاف هفضل واقع ويوم ما تعب طول ربنا جميل هقول لكم حاجة ممكن اكون قلتها قبل كده حاجة حطها في دماغك قوي فكر بيها وانت وانت حيران ربنا بيكون ماشي قدامك وانت تعبان ربنا بيكون سندك وانت حزين ومكسور ومش لاقي احد معاك ربنا بيكون شايلك ركز فيها ونحفزها مع الله وانت حيران ربنا يكون قدامك بيرشدك وبيمشي معاك على طول بيساعدك وانت تعبان بيكون في ظهرك سندك عشان كده مش بتشوفه ممكن تعطي دهاره وقالوا انت فين يا رب في المرحلة والتانية والتالتة انت فين طب انت تعبان بص ورا هتلاقيه سندك طب انت حيران ومكسور بص تحتيك هتلاقي شجلك احنا بنستسهل ليه احنا ليه مش عارفين ليه تيهين عنا احنا ليه واخدين اسم وما بنعملش بحاجة يعني ليه احنا انت مسيحي او مسيحي طب عملت ايه عملت ايه يشهد للاسم ده عملت ايه يشهد لربنا ايه اللي انا عملته؟ عملت ان انا مشي قاعد اشتمل عملت ان انا قاعد افكر افكار مش حلوة عملت ان انا اتفنن اتفنن اعمل حاجات غلط عشان خطر اضحك الناس اللي حواليا ويقولوا عليها وقت حلو وبدحك عملت ايه؟ عملت اجي الكنيسة اعمل زيتة وقت الصلاة قص مع بص على جنبي واتكلم معا في وقت الصلاة كمان يعني اللي هو معاك في يعني اللي هو واقف جنبك لك هيا اللي اطلب انا جنبك هو اطلب شوف قولي عايز ايه بس سايب وعملت السهرة مع صاحبك احنا عملنا ايه عملنا ايه السحب الجسم عطينا جسم نطلع نشرب حاجات ونشرب سجال ونشرب حاجات تدمرنا طب ما الصحة اللي عطيها لك دي ممكن تخدم بيها الناس بعد كده. تطلع خادم وتخدم بيها الناس. وتوصل لربنا كلمة واحدة بالخدمة بتاعتك انا بحبك. انت ليه? ليه مش عايز تقول هالو باعمالك. ليه ابسط حاجة عندنا نقول فلان انا بحبك. صداني بحبك جدا. طب فين العمل اللي يزبط ان انت بتحبني? فين? عملي اللي بيباني filti إن na بحب ربنا فين فين where بتخيل ربنا بيقول لنا flats byeai بيقول لنا بيقول لي Bi��lay لكم ba Han na اللي بيقول here بتخيل bevini se genau as best to happen. In hana je ne Flip line�� they say فين name returned after that by hatweb funnel. Datva bok aero wihtami. Dees je ne abis yol, in the skin, right? Is that seen by Allah nuo b اللي بيحب حد على اقل مش بيزعله فين؟ احنا بنعمل ايه؟ رغم كل ده زي الابن الضال انا محبوب يقولك انا واقف الباب اقرع واقف خبه تفتح لي بس انا منفعش ادخل وافتح انا وافرد نفسي عليك منفعش ربنا خلقني حل بقراطي اختار الطريق اللي انا عايزه بس بيقولك انا هاي بخبط قوم افتح ليه ايه صعب افتح وانا هدخل اغير كل حاجة انت مش هتقدر تساعد لوحدك ولا تغير لوحدك مش هتقدر لانه قالك بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء انا من غيره مش هادر عمل حاجة انا من غيره مش هعمل حاجة تم له فيش أنت محبوب، أنت معروف ربنا لك بخصوصية آخر حاجة وقلناها أنت مهم لأن لك رسالة وربنا مستنيك تعملها ربنا لك بأهمية أنت مهم عنده قوي قوي لو مش مهم عنده قوي ما كانش يهتم بشؤونك وكل حاجة فيك ما كانش حتى وانت في عز ما انت مزعله ياخد انت من غير ما بتطلب الطلب هو بيعمله انت لو تفكر كده في طلبات انت كنت نفسك فيها وحصلت من غير حاجة ليه؟ عشان انت مهم عنده مهم جدا مهما كنت وحش انا مهم عنده الاب اللي في الابن الضال أنا متخيل كده شخصيا من أحداث الكصة إن هو كان يوميا يطلع يقف في نفس المكان اللي كان واقف فيه مستنيه وكان الناس تضحك عليه اللي حواليه يضحك عليه يا عم أنت بتعمل إيه؟ مستني ابني؟ ابنك؟ ابنك إيه اللي مستنيه؟ ابنك ابنك زمانه هايز بالفلوس فلوس دلوقتي ونسيك خلاص؟ ابنك؟ لا أنا مستني إبني مستني إيه؟ مستني بحبه مستنيه كل يوم يطلع ويقول له كلمتين ويزعل اخر الليل ويرجع ينام الخات لما شاف ابنه ولما شاف ابنه هو اللي جير على ابنه افتكر ان انت محبوب قوي جدا لو قاعدت اقول لك قدق انت محبوب مش هتوصل لك غير لما انت تحس بي وافتكر ان انت مفيش زيك مفيش زيك يعني ما تجيش في مرية تقول فلان أحسن مني ما تجيش في مرية تقول أني في حد أحسن منك ولاد ربنا كلهم مميزين وحلوين لأن كل واحد يرساله وليه هدف وليه دور هيعمله هدفك أن أنت توصل لربنا وما تزعلوش وهو هيقول لك تعمل إيه بقى هو هيقول لك الدور بتاعك سواء عايز تطلع خادم هيقول لك تعمل إلا شو تطلع خادم سواء. عايز تطلع حاجة كبيرة قوي. تشتغل شغلونة كبيرة تطلع دكتور عالي. هيقول لك تعمل ليه عشان تطلع دكتور. وازاي توصل الريسانة. فكر النهار ده فكر احنا. هنقف. واحنا واقفين بنصلي فكر. يعني موسيقى كده نشغل موسيقى يعني قبل الصلاة بشوية. قبل ما نبتدي الصرع الالتجالية الدور فيها ان انت تفكر فكر ادي انت محبوب عندك فكر يا ربنا بيحبك جدا ودور جواك شوف انت مميز هتلاقي مميز اول وشوف عايز تقوله ايه لا اصدقني ربنا موجود معنا ومش هتحس بيها غير مما تحس بحبه هتحس ان هو اقف جنك هتحس ان هو بيوصل لكل واحد رسالة دلوقتي كل واحد فيك و بوصله رسالة دلوقتي وكل رسالة تلاقي غير التامية وفي رسالة متشابهة وبعتهم ربنا بيقول لك انا معاك ركز كده ربنا بيقول لك انا معاك انا مسامحك أنا هغيرك لأن أنا مسؤول عنك أنا معاك أنا مسامحك أنا هغيرك لأن أنا مسؤول عنك فكر بقى في كم كلمة دول. فكر واشوف موضوع محزن أنا عارف أنه محزن بس أنا شايف أننا نحزن دلوقتي أحسن ما نطلع السماء فوق نحزن أولا أنا شايف أننا نحزن دلوقتي ونأخذ بالنا وحاجات كتيرة في حياتنا تتغير أحسن ما نطلع فوق في السماء وما نلاقيش فرصة تانية ما نلاقيش فرصة تانية قصة الغني والعازر الغني والعازر الغاني أغنى واحدهم عفلوس كتيرة وكل شوية ياكل ويعمل حفلات وبرحت وغايز والعازر قاعد برة مش لقى أكلي ولا لقى حاجة يعملها ده بيديني اكل لا يرميله عادمه يرميله حاجه ياكلها يرميله لغاية لما مات وده مات طلع فوق لهزر الغلبان اللي مش لاقي كلها اللي كان بينام في الشارع وبيقول لك الكلاب كانت بتلحس في لحم وكده بتلحس في الدم كان في دم كان متعور الكلاب تخيل كلاب كان بتلحس بتلحس الدم بتنشاف له الدم طلع فوق واقف جنب بابونا ابراهيم كده فوق ومبسوط وفرحان والخاني تحت كده في, في النار كده تحت عمال طب, طب عمال يقول له يا ابونا ابراهيم طب خلي خلي بس العزر ينزل يبله بس كده مية او يبله حاجة ويحطها طرف ميساني انا هموت مش قادر قال له لا ده فيه هوة كبيرة ما ينفعش طب يقول له طب خلاص طب بس ابعت الب... ابعت بس حد من الملائكة او العاصل ابعت اي حد بس ينزل البيت عندي يقول لهم خدوا بالكم ابعتمشوا جزي قال لهم لا في انجيل وفي وصايا وفي كلام مكتوب هم يمشوا عليه لو مشوا عليه يدخلوا السماء في انجيل وفي وصايا مكتوبة لو احنا مشينا بيها هندخل السماء صدقني صاحبك اللي جنبك لو بيقولك على حاجات وحشة بيوزك على الشر مش هينفعك قدام ربنا فوق صدقني اختم لكم بكسة أخيرة كسة أخيرة حصلت حقيقي كان حكاها حد من الأباء كان. كان بيقولك أنه كان فيه اتنين بيشربوا مخدرات وسكرانين خالص يعني على طول يومين بعيشين حياتهم على المخدرات. فالاثنين دول معتزين في مرة من قدام الكنيسة فيلا ندخل وضحكي كانوا لسه قبل ما يروحوا الصهرة بتاعتهم ويسكروا دخلوا الكنيسة قاعدوا يسمعوا وعزة واحد ابتدت تشتغل جواكلمة ربنا ابتدت يتأثر والتاني مش وقته الوعزة خلصت واحد قاعد والتاني عايز يمشي يلا نمشي بقى يلا معانا سجاير عايزين نلفها ومش حاضين يلا نمشي تبعد شوية طيب يلا دي مشي طب انا هقض مع ابونا بس اتكلم مع اشوالي. ابونا اللي اتعطى الموضوع ده ناعد اتكلم معه. يا عم طب نمشي انت هتتعبنا ليه طيب. لا انا هقض معي. من هنا ل هنا راح التاني قال له خلاص يا عمي ناسيبك وامشي. بس انت ايه ناسيبك بقى خلص خلاص كده مكشى ناسيب عندي. انا هاخد ناسيبك بقى مع نفسي كده. قال له ماشي يا عمي خلاص. ده ماشي. والتاني دخل خلابونا اعترف. طلع كل حاجة جواه وماشي بعد ما خلص يقول لك انا ماشي مبسوط. فرحان قوي. جبل ونزه من على قلبي. وهو ماشي كده لقى زحمة عند مزلقان القطر ومحطط القطر. زحمة كبيرة. جري. جري عند المزلقان بص لقى صاحبه واقع على الارض. صاحبه كان وقع على الارض, على الأرض وكانش برغي كلمة واحدة بس. كانش برغي كلمة خسرتها. والناس مستغربة الناس حواليها حواليه مستغربين قاعدين طب ايه عم إيه اللي خسرتها دي خسرتها ويعيط خسرت ايه انت بتموت خلاص خسرتها ويعيط لغايه لما جه صاحبه راح بص عليه وقال له انا عارف هو قصده ايه انا خسرت الابديه خسرت السنه الاثنين كانوا اصحاب قوي شوف ده كانت نهايته ايه وده كانت نهايته ايه عشان كده دايما بعد كل موضوع بنقول كلمة مال لها أذنان اللي سمع في اليسم كونوا قدسين كما أنا قدوس أنت مش أقل من حد في حاجة لأن نحن ولا حاجة كلنا كلنا ولا حاجة أساس أي قديس كان التواضع كان يقول لك أنا ولا حاجة أنا ما سواش حاجة أنا طراب أنا ما سواش حاجة كان ربنا يقول له انت ما تسواش حاجة بس عندي تسوى كتير قوي وانا هخليك تبقى حاجة حملة انت كده لتكون فاكر نفسك انت ما تسواش حاجة لا انت ما تسواش حاجة قوي بس عند ربنا حاجة كبيرة قوي لو انت روحت له بالسفر اللي عندك هيدي كل حاجة فكر عشان ما يجيش يوم وقف أول خسرتها وقف صاحب يوقف جمبي مبسوط قوي في السماء وفرحان صدقني دي رسالة شخصية لك ورسالة شخصية مني أنا أن أنا أعرفكم كلكم وأعرف أدي أنت كو... كلكم جواكو حلو جدا من أحسن الشباب اللي أنا أعرفهم فعل كلكم سواء الموجودين أو مش موجودين كل اللي في الاجتماع أنا عارف أدي هم أحبوين جدا وعرفة دي من جواها مراوعة وعرفة دي ان هو وقت ما بيهزر يزر لا يليق، بيبقى تعود او عشان يرضي صحابه ويرضي اللي حواليه دي غلطة فينا احنا اللي يعني كلكم كده كل واحد غلطان في الحتة دي ان احنا بقنا نضحك على حاجات اللي ملهاش لازم وواحد ما يقولش حاجة ويقول حاجة عيح عدلة رزل رزل رسالة الحلو اللي جواك طلعها ما تشيروش الوزن اللي جواك ربنا هيحسبك عليها الكلمة اللي تقالت دلوقتي وانه تقالت المرة فاتت اللي هتقال المرة الجاية وكل مرة تتقال من هنا ربنا هيحسبك عليها لان انا اقولها لك وانا وصك من كلمة ربنا موجود هنا فكر وفي وقت الصلاة هنسيب لك فرصة كده تطلع اللي جواك مع شوية المجدول هدانا دول